معهد الحكمة إن شاء الله هذا هو اللقاء التاسع الثلاثون على مادة النحو وفي الدرس الماضي كنا تكلمنا على أن الجواز تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول ما يجزم فعلا واحدا والقسم الثاني اختلف فيه العلماء في كونه جازما أو غير جازم القسم الثالث ما يجزم فعلين الأول يسمى فعل الشرطي والثاني يسمى جوابه وجزائه على رأي كما سترون إن شاء الله وبدأنا معكم في القسم الأول الا وهو لا. الذي يجزم فعلا واحدا هو لم ولما وام وام ولم وامنا لام الامر وكان الدرس الاسبوع السابق حول ماذا حول لام الامر وذكرنا ان لام الامر اذا دخل على المضارع يجزمه وعلى ان الجزم به و الحكم يؤخذ منه اقوى من ماذا من صيغته وأنه يكون مكسوره او اذا قلنا بان الله تكون مكسوره ما لم يدخل عليها الواو او الفاء اما اذا دخل عليها الواو او الفاء فيجوز فيه ايش وجهان الجزم والكسر الجزم والكسر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فهنا لام الأمر جزمت لأن لدخول الفاء عليه وليعلموا ويمكنه أن يكون مكسورا ولتعلموا ولتعلموا ثم ذكرنا ما يتعلق بلام الأمر وإذا كان الخطاب في لام الامر من الاعلى الى الادنى اما ان يكون الخطاب من الاعلى الى الأدنى ومن الأدنى الى الاعلى فهذا هو موضوع درسنا اليوم هذا هو موضوع درسنا اليوم وطبعا كالعاده نحاول ان يكون النحو واضحا وذلك بإلقاء سؤال ثم نجيب عنه ان شاء الله السؤال هل هناك فرق بين لام الامر ولام الدعاء هذا هو السؤال هل هناك فرق بين لام الامر ولام الدعاء فإذا عندنا لام الامر وعندنا لام الدعاء هل هما واحد ام بينهما فرق الجواب لا فرق بينهما الا في من وجهت اليه هذا هو الجواب لا فرق بينهما الا في من وجهت اليه كيف في من وجهت اليه ان كان الخطاب من الاعلى الى الأدنى سمي ايش سمي امرا سمي امرا يعني لام الامر وإن كان وجهت من ماذا طيب قبل أن نذكر هذا إذن ما هو الفرق بين لا من الأمر ولا بالدعاء لا فرق بينهما إلا في من وجهت إليه إلا في من وجهت إليه فننظر إن كان الخطاب من الأعلى إلى الأدنى ماذا نقول فيها أمر سمي أمر ونقول فيها لام الأمر طيب أكثر للتوضيح ما هو مثاله من القرآن من يذكر يذكر لنا مثالا له من القرآن اللام لينفق ذو ساعة من ساعته لينفق الخطاب ممن من الأعلى إلى الأدنى من ربنا لماذا للازواج لينفق ذو ساعة من ساعته هذه اللام عندما نعربها ماذا نقول فيها لا. لام الامر وليعلموا لاحظوا هنا هذه لام الامر كسرت اللام مع أنها دخلت على الواو ولذلك قلنا غالبا ومن غير الغالب ممكن ان تدخل عليه الواو او الفاء وتبقى مكسوره فهذه اللام ماذا نقول فيها لام الامر, الأمر. ولتعلموا عدد السنين والحساب ماذا نقول فيها للام لام نقول فيها لام الامر لان الخطاب من من من الاعلى إلى الأدنى. الى الأدنى من الاعلى الى الأدنى واضح طيب الخطاب هنا في هذه الايات من الاعلى الى الادنى, الأدنى. الأدنى. فماذا يسمى يسمى لام الامر لام الامر هذا هو الضارب ان كان الخطاب من الاعلى الى الادنى قيل فيها ايش سميت لام الامر وان كان الخطاب من الادنى الى الاعلى سمي ايش لام الدعاء لام الدعاء لماذا قلنا لها لام الدعاء مع انها في الحقيقه هي لام الامر لماذا تادبا مع تادبا مع الله تادبا مع الله طيب ما هو مثاله إن كان الخطاب من الأدنى إلى الأعلى ما هو مثاله لتعفو عنا لتغفر لنا ليقضي علينا ربك لتعفو فهذه لام إيش لام الدعاء لام الدعاء لام الدعاء أما بعض الإخوة في البالطوك لا النبي ولا ينصرنه. هذا المثال هل صحيح الذي ذكره الإخوة في الغرفة؟ هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن هذه اللام ليست لام الأمر. هذه اللام ليست لام الأمر. لماذا؟ ماذا تسمى هذه؟ هذه اللام وط على القسم. لأننا قررنا عدة مرات أن اللام إذا دخلت على المضارع وكان في اخرها نونا فتسمى إيش لام الموطئ للقسم ولاسيما ولسيما إذا كانت النون مشددة وتذكرون مما ذكرنا لكم وكل نون شددت عند الرسم وكل لام قبله لام القسم لام القصل فهذه هذا المثال الذي ذكره اخواننا في الغرفه في غير محله انزع، انزعنا في غير محله واضح فإذا فاذا اذا كان من الاعلى الى الادنى فهو ايش فهو لام الامر لا واذا كان من الادنى الى الاعلى فهو لام الدعاء لا في اشكان طيب نريد تفصيلا وتحصيلا لمعرفة الفرق متى يكون أمرا ومتى يكون دعاء ومتى يكون التماسا فالقسمه ثلاثية متى يكون أمرا ومتى يكون دعاء ومتى يكون إيش؟ التماس. التماسا التماسا ركزوا معي جيدا إذا كان الخطاب من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر وإذا كان الخطاب من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء وإذا كان الخطاب من المتساويين فهو التماس فهو التماس تلتمس منه تقول له لتعمل لتقرا لتفهم فأنت تلتمس منه أن يفهم وتلتمس منه أن يقرأ فاذا هذا هو الفرق بينهم وهذا التقسيم كما يسميه المناطقات التقسيم الثلاثي التقسيم الثلاثي وهو المجموع في بيت المفرد أمر من استعلاء وعكسه دعاء وفي التساوي فالتماس وقع أمر من استعلاء وعكسه دعاء يعني ليش عكس الاستعلاء؟ ليشها؟ أدنى الامر من استعلاء وعكس دعاء وفي التساوي ايش فالتماس وقع هذا باختصار فيما يتعلق بلاد الامر تتميما لماذا للموضوع السابق في الدرس الماضي في الدرس الماضي اليوم عندنا الاداه السادسه عندنا الاداه السادسه ما هي الاداه السادسه لا في لا لا النهي ولكن نقول لها لا في النهي والدعاء لا في النهي والدعاء هذه لا لا من ادوات الجزم من ادوات الجزم ومن ادوات الجزم ماذا لا في النهي والدعاء ماذا تجزم تجزم فعلا واحدا تجزم فعلا واحدا ركزوا معي اذا دخلت على المضارع لا النهي فماذا يراد بها هذا السؤال اذا دخلت على المضارع لا النهي فماذا يراد بها الجواب لا في النهي والدعاء متى دخلت على المضارع ننظر اما ان يراد منها طلب الامتناع والكف عن الفعل هذا هو اما ان يراد منها ماذا طلب الامتناع والكف عن الفعل لا تقربوا الصلاه وأنتم سكارى لا تشربوا الخمر لا تلمس يد امراه اجنبيه لا لا ماذا يطلب منك طلب الامتناع والكف عن الفعل لا تقتل مسلما لا تفعل إذن إيش هذا طلب الامتناع والكف عن الفعل وماذا آخر ماذا يراد منها آخر أو بها يراد بها ترك الفعل مطلقة يراد بها ترك الفعل إذن فالسؤال ما هو إذن أنتم ما كتبتم السؤال ايش هو السؤال إذا دخلت لنا هي على الفعل المضارع ماذا يراد بها؟ طيب ما هو الجواب عندكم كتبتم الجواب إذن؟ إما أن يراد منها طلب لمنتهى والكف عن الفعل أو أن يراد منها ترك الفعل مطلق. طلب أو ترك الفعل مطلقا طيب. لعلنا نقول نفس ما قلناه في لام الأمر نفس ما قلناه في لام الأمر لا ماذا قلنا في لام الأمر هل هناك فرق بين لا ولا في نهاية الدعاء للنهي ولا في نهاية الدعاء هل هناك فرق نفس الشيء نقول لا فرق بينهما إلا فيمن وجهت إليه لا فرق بينهما إلا فيمن وجهت إليه فاذا توجه الفعل بعد لا لله عز وجل فهي دعائيه إذا توجه الفعل بعد لا لله عز وجل فهي إيش؟ دعائية لانك لا يمكن ان تقول لا ما هي من من من هناك يستطيع ان ينهى الله عز وجل فلذلك نقول لا دعائيه وان شئتم قلتم ان كان النهي من الاعلى الى الادنى سميت لا ايش ناهيه وان كان من الادنى الى الاعلى سميت لا دعائيه تادبا مع الله وما المتساويين التمس ما يقال في الامر يقال ايش في النهي ما يقال في الامر يقال في النهي لان الامر نوع من انواع الطلب والنهي نوع من انواع الطلب هي مجموعه في قول القائل والامر والنهي مع التمني والعرض والتحضير فاسمع مني والنفي والدعاء والاستفام وبالترج قد عم الكلام كما سبق في النواصي هذا كله سبق في النواصي واضح طيب اذن هنا نقول <سلام> هنا نقول على أن ما قيل في الأمر يقال في النهي ما قيل في الأمر يقال في النهي فعندما توجه بعد الفعل نهي بعد الفعل لله عز وجل فماذا يقال لهذا؟ دعائي وإذا كان من الأذنى إلى الإعلام فهو إيش؟ لأ تأد... لا للدعائية تأدبا مع الله عز وجل دعائية مثلا عندما يقول الله عز وجل لا يسخر قوم من قوم لا يسخر هذا أمر عفوا هذا ناهي من من من الأعلى إلى الأدنى لا يسخر وعندما ما تقول أنت لا تواخذنا دعاء. هل انت تنهى ربك الا يواخذك دعاء. لا فهنا لا ايش دعائي تادبا مع الله طيب لا يسخر ولا تواخذنا ما هو اعراب لا في الايتين من يعلمكم من يعلمكم لا في ماذا تقول مثلا في قوله تعالى لا يسخر وفي قوله تعالى لا تواقذنا ماذا نقول في لا؟, لا الأولى لا إصخم لا ناهية حرف فقط لأن نقول لنا أيها كذا فقط لا ناهية حرف مبني على السكون له من الأعلم طبعا هي أداة جزم إذن نقول لا ناهية حرف مبني على السكون لا محل لهم الاعراب لا يسخر يسخر ايش هو فعل إيش مضارك فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه السكن والعامل فيه الجزم لا لا نهية. لا ناهي العامل هنا ايش لا الناهيه طيب قوم فاعل لا تواخذنا لا تو آخر نقوله لا الدعائي. لا الدعائية لا الدعائي. أو تقول لا ناهية دعائية لا ناهية دعائية لا ناهية دعائية دعائي. حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب لا محل له من الاعراب لأن الحروف كلها مبنية لا محل له من الإعراب وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن تواخذ أتم الإعراب تواخذ فعل مضارع مجزوم بلا دعائية وعلامة جزمه السكون أين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوب من تقديره أنت أنت ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نطبق التشكر أو تشكر تواخذ أنت أين المفعول؟ نا نا مفعول به مبني على السكون في محل, في محل, في محل, محل نصب طيب هذا باختصار فيما يتعلق بأدوات الجزم التي تجزم فعلا واحدة وهي التي أشار إليها من؟ أشار إليها أه. المصنف ماذا قال نؤاجره ماذا قال والجوازم ثمانية عشرة وهي لم ولم ولم ولا والدعاء ولا في النهي والدعاء المتن من حفظه والجوازم أيدو والجوازم وهي لم ولم ولم أمر والدعاء ولا في النهي والدعاء المتن لابد من الحفظ والجوازم أيدو والجوازم ثمانية عشرة وهي لم ولم وألم, وألم, وألم, وألم, والم ولم ولا أمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، ولا في النهي الدعاء. هذا واضح. طيب، هل منكم من يستطيع أن يذكر لنا ماذا قال في ابن مالك؟ ما؟ ها؟ بلا ولا من طالبًا ضع جزمًا في الفعل. في الفعل. بلا ولا. بلا ولا من طالبًا ضع جزمًا في الفعل هكذا. بلم ولما بلا ولا بلم ولما واضح طيب بما ان معظمكم لا يخفى عليه قول ابن ااج الروم وقول ابن مالك ولكن قد يخفى عليكم قول الحضرمي وقول العمريطي وقول الحريري طيب من يذكر لنا قول احدهم مثلا اذكر لنا قول الامريقي ايضا هو في الجوازي قال وجزمه بلم ولما قد وجب وجزمه بلم ولما قد وجب ولا ولا من دلت على الطلب بيت واحد يعني هذا في ماذا في ما يتعلق بالادوات التي تجزم فعلا واحدا من هذا ماذا قال وجزمه بلم ولما قد وجب زلة لا ولا من دله على الطل لا ولا, دلتا ولا ولا من دله على الطل اعيد البيت وجزمه بلم ولما قد وجب ولا ولا من دله على الطل اها جماعة وجزمه بلم ولما قد وجب ولا ولا لم دلتا عن الطلب طيب هذا من قال هذا؟ العمرية. طيب العمري العمريات تعلمون ان الحريري صاحب الملحه المنحه غالب الطلبه يحفظونها فمن يذكر لنا ما, ما قال في الاداه التي تجزم فعل واحد ها ويجزم الفعل بلم في النفي ويجزم الفعل بلام في النفي واللام في الأمر ولا في النهي ويجزم الفعل بلام في النفي واللام في الأمر ولا في النهي واضح حتى هذا أيضا ذكر بيت الواحد ولكنه ذكر فيه العدوات التي تجزم فعل واحد تجزم فعل واحد قل البيت آه قل البيت ويجزم ويجزم فعل بلا في اها في الامر فيه فيه النافي أصواتكم حتى أرى هل فعلا في اخطاء ولا يجزم الفعل في النافي في في طيب من يذكر لنا قول قول والزنبلان وبلا في الطلب والزنبلان وبلا في الطلب والزنبلان وبلا في الطلب فعلا فريدا نحو لا تسترب نحو لا تسترب ولتتق الله كذا لما ولم كلم يدم عسر وبالهمز الم هو ذكر بيتين ولكن اوضح مما سبق اوضح مما سبق ماذا قال وجزم بلا من وبلا في الطلب ها وجزم بلا وبلا في الطلب فعلا فريدا نحو لا تسترب لا تسترب يعني لا تشك ولتتق الله كذا لما ولم ولتتق الله كذا لما ولم كلم يدم عسر وبالهمز الم كلم يدم عسر وبالهمز الم اما قول المصنف فهو والجوازم ثمانية عشر وهي لم ولم وألم ما ولام الامر والدعاء ولا في النهي والدعاء هذا باختصار فيما يتعلق بالقسم الأول هو إيش الأدوات التي تجزم فعلا واحدة لما تكلم المصنف رحمه الله تعالى على القسم الأول من الأدوات التي تجزم فعلا واحدة الآن سيتكلم على الأدوات التي تجزم فعلين. أذكروها قد ذكرها المصنف إيش هي وإن ومن وما و اذا ما وما وما وما وما وما وما ومن وما وما وما وما وما وما م? ومن ومهما وإذما وأيو ومتى وايانا واين وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة وإذا في الشعر خاصة إذن تكلم اولا على القسم الأول ثم الآن شرعية تكلم على القسم الثاني هذه الأدوات تجزم فعلين وهذه الادوات التي تجزم فعلين لها اسم تعرف به فما هو هذه الادوات التي تجزم فعلين لها اسم تعرف لا, لا لها اسم تعرف به اصطلاحا في علم الشرط لانه لها اسم تعرف به تسمى ادوات الشرط الجازمه لفعلين تسمى ادوات الشرط الجازمه لفعلين. الأول يسمى إيش فعل الشرطي والثاني, والثاني جواب الشرطي يسمى جواب, جواب الشرطي وجزائه. أو جزائه لماذا قلنا أو لأن هناك من أنكره كما سيأتي إن شاء الله واضح سؤال أو سؤال أوضح من هذا ما هو سبب تسميتها بأدوات الشرط ما هو سبب تسميتها بادوات الشرط يلا قلوا لي ها تجزم فعلين ما هو سبب تسميتها بادوات الشرط صدصم شنو هو السبب الجواب سميت بادوات الشرط لانها تفيد تعليق امر على اخر يعني على أمر آخر سميت ماذا سميت بأدوات الشرط لأنها تفيد تعليق أمر على أمر آخر لاحظتم السبب؟ لماذا سميت بأدوات الشرط؟ لأنها تفيد تعليق أمر على أمر آخر فمتى فقد الشرط فقد المشهور كما يقول أو نقول فمتى فقد الشرط فقد الجزاء على رهيب أو نقول فقد الجواب فإذا سميت أدوات الشرطة لماذا لأنها تفيد تعليق أمر على أمر آخر هذه الأدوات السؤال هذه الأدوات تحتاج إلى فعلين بعدها تحتاج إلى فعلين بعدها الفعل الاول ماذا يسمى يسمى فعل الشرط وهذا ماذا يسميه العلماء فعل الشرط هو السبب ركزوا معي جيداً فعل الشرط هو السبب افهموا هذا لتفهموا كتاب الله فعل الشرط هو السبب وجواب الشرط هو النتيجة واضح لأنهم يقولون هذه الادوات تجزم فعلين الاول يسمى فعل الشرط والثاني وسمى جواب الشرط لكن ايش معنى فعل الشرط فعل الشرط هو السبب وجواب الشرط ايش هو هو النتيجه لا يمكن ان تكون النتيجه بدون سبب لا بد من تحقق السبب اذا شئت النتيجه فلا بد من تحقق السبب فاذا فعل الشرط ما هو هو السبب وجواب الشرط ما هو هو النتيجه واضح اذا عندنا الاول في اشكال عندنا الاول وعندنا الثاني فالثاني هو الأخير الأخير النتيجة. الأخير ماذا يسمى يسمى الجواب ويسمى النتيجة النتيجة فلو سئلتم مثلا لماذا سمي هذا الأخير ما هو المراب الأخير الفعل الثاني يعني. أو النتيجة لماذا سمي جوابا أو جزاء على راي ولماذا لا يكون العكس ها. مثلا مثلا جدل انت تقول على ان الثاني هو النتيجه والثاني هو الجواب والثاني هو الجزاء اشمع اقول اقصد بالثاني فعل الثاني انت تقوم اقوم معك فهذا الثاني اقوم معك انا اسالك سؤالا لماذا سمي هذا الأخير الفعل الثانيه أو النتيجة أو الجواب أو الجزاء عمري؟ لماذا؟ لأنه اذا لم يوجد الأول إذا عودي الأول مثال. سمي بذلك لأنه بمنزلة إجابة السؤال. ركزوا جيداً. سمي بذلك لأنه بمنزلة إجابة السؤال. لا لأريد نحو جاندا سمي بذلك لماذا؟ لأنه بمنزلة إجابة السؤال هل يمكن أن يكون الجواب هكذا بدون سؤال؟ ومن عادة الجواب كيف يكون؟ أن يقع قبل السؤال بعد السؤال؟ من عادة أن يقع بعد السؤال لماذا؟ قد يقول قائل لماذا لا يكون الجواب قبل السؤال ما جوابه؟ لما لا يكون الجواب قبل السؤال كيف نريد يعني ممكن يجيب على اشياء ثم ينكر السؤال ممكن ولا ما يمكن ليش لا هذا النحو لا نريد عقل نعم لماذا ها لماذا ركزوا جيدا لا يمكن ان يقع لأن اذا كان الجواب بدون سؤال لا يطابق لا يطابق الجواب السؤال فالجواب ينبغي ان يكون مطابقا لماذا السؤال. للسؤال في الغالب أما اذا كان الجواب قبل السؤال على ماذا يوجد فلا بد ان يكون ماذا مطابقا للسؤال ولا يمكن ان يكون الجواب مطابق للسؤال الا اذا سمع السؤال المجيب لا بد ان يسمع السؤال اما ان كان قبله فماذا يسمى لا يسمى جواب ان كان قبله لا يسمى جواب واضح على طيب متى يتحقق جواب الشرط متى يتحقق جواب الشرط ها جواب الشرط لا يتحقق إذ إلا إذا تحقق فعل الشرط لأن وجوده ما بي متوقف لأن وجوده متوقف على وجود الشرط فلذلك قلنا ماذا قلنا قلنا فعل الشرط سبب في تحقيق جواب الشرط قلنا فعل الشرطي سبب في, في تحقيق جواب الشرط في تحقيق جواب الشرط من يعطينا مثال إن تجتهد تنجح فمعنى هذا أن النجاح لا يتحقق إلا بعد الاجتهاد, إلا الاجتهاد. ويمكن أن يتحقق في زماننا وذلك بشرائه بالأموال وما اكثره أه؟ فعل الشرطي فعل الشرط ما به سبب إذن هذا باختصار فيما يتعلق بالتسميه لماذا سمي فعل الشرطي وجواب الشرطي لعلكم فهمتم لماذا سمي الان نرجع الى التقسيم السابق ما هو التقسيم السابق سبق أن قلنا إن الجوازم تنقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. قسم الاول ما هو؟ ما يجزم فعلا واحده تكلمنا عليه ولا لا؟ تكلمنا عليه في الدرسين السابقين. القسم الثاني ما هو من الجوازم؟ القسم الثاني هو الذي اختلف اللحات في ماذا؟ في اعتباره جازما وقليل من يعتبره جازما. فإذا سؤالنا العام الكلام على ماذا على القسم الثاني على القسم الثاني ما هو القسم الثاني ما هو القسم الثاني قسم عرفناه القسم الثاني ما هو هو الذي اختلف النحات في اعتباره جازما أعيد هو الذي اختلف النحات في اعتباره جازم وقليل من يعتبره جازم ويقتصر جزمه على ماذا؟ ويقتصر جزمه على الشعر دون النفر ويقتصر جزمه على الشعر دون النفر عرفتم هذا القسم قبل أن نذكر أدواته أو أدواته ها؟ لا القسم الثاني ثم من أنتقل القسم الثالث وهو الذي يجزم فعليه رجعنا الآن تكلمنا على سبب التسمية لماذا سمي فعل الشرط ولماذا سمي جواب الشرط الآن نرجع إلى التقسيم الأولي وهو أن الجواز تنقسم إلى ثلاثة أقسام قسم يجزم فعلا واحدة وهي أربعة أدوات أو ستة أو ثمانية على خلاف والخلاف رفض كما سبق ان قلنا القسم الثاني هو الذي اختلف النحات في اعتباره جازما وقليل من يعتبره جازما ويقتصر جزمه على ماذا الشعر على الشعر دون النفر واضح هذا السؤال واضح هذا القسم اذا فهمتم هذا القسم ننتقل الى ادواته الصفاء هل فهمت القسم الثاني؟ طيب ننتقل إلى أدواته هذا القسم الذي اختلف النحاه في اعتباره جازما وقليل من يعتبره جازما وقلنا يقتصرش جزمه على الشعر دون النفط كم هي أدوات هذا القسم؟ القسم الثاني قسم. كم هي أدوات القسم الثاني الذي اختلف النحاه في اعتباره جازما هذا هو المصدر في الشعر الخاص المصدر ذكر اداه موحده واذا في الشعر الخاص لكن ركزوا معي جيد. هل حصلتم السؤال كم هي ادوات القسم الثاني الذي اختلف النحاه في اعتباره جازما كم هي ها كاميروني فهمت السؤال؟ اه فهمت. طيب كم هي ادوات ماذا القسم الثاني الذي اختلف النحات في اعتباره جازما؟ كتبتم السؤال؟ الجواب ادواته ثلاثه الجواب ادواته ثلاثه والمصنف كم ذكر؟ واحد ذكر أداة واحده ما هي وإذا في الشعر خاصة وإذا في الشعر خاصة في الحقيقة هذا التقسيم الثلاثي هو مأخوذ من كلام مصنف مأخوذ من ماذا؟ من كلام مصنف قسم الأول السبق والقسم الثاني هو الذي يلزم شعري وآخر قال وإذا؟ في الشعر خاصه فهذا قسم ايش؟ قسم ثالث فنحن أردنا أن نتكلم عن القسم الأول لانه فيه أم الباب ثم نتكلم عن القسم الثاني هو في الحقيقة قسم ثالث ولكن جعلناه ثانيا لماذا؟ لأن الكلام عليه قليل الكلام عليه قليل لنتفرغ إلى ما الكلام فيه طويل وهي الأدوات التي تجزم فعلي واضح طيب ما هي هذه الأدوات التي قلنا إن ما هي الأدوات التي قلنا إنها ثلاث الأدات الأدات ذكرها المصنف ما هي إذا إذا المصنف الحقيقة ذكر أداتين وليس واحد ذكر أداتين الأدات الأولى إذا، وأين هي الثانية؟ لا الشعر مش هي الأدات الليل. إذا في الشعر خاص، لكن أين هي الأدات الثانية؟ ها؟ لا, لا انظروا في المصنف، في المصنف، في المتر أو المصنف، شوفوا فيه وقولوا لي أين هي الأدات الثانية؟ حتى أنتم البعقاء إذنى يعني الإخوة في غرفة ها؟ ما؟ وانتم صفر. شو معي؟ وما أدت أدوات ثلاث على الراجع. إذا المصنف كنا ذكرنا ذكر أداتين. الاداه الأولى إذا في الشعر الخاص. الاداه الثانية اختلفوا فيها. الصحيحنا أم قالوا؟ ما ها؟ اختلفوا في كونها هل تجزم فعلين أم لا واحد قالونا إذ لا ماذا أغل لا متى تعمل في الشعر والنظر كيفما كيفما هذه كيفما ذكرها المصنف ولذلك يقولون يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر كيف لم كثير من ماذا من النحات لعلكم قد لا تجدونها في بعض المطولات ولكنها توجد في هذه المقدمة أو المقدمة المختصر ها واضح طيب إذن اداتان ذكرهما المصنف الأولى إيش هي؟ إذا, إذا. والثانية إيش هي؟ كيفما. والثالثة لو والثالثة لو يلا ما هي الأدوات التي اختلف فيها النحات؟ هناك من اعتبرها جازماً وهناك من لم يعتبرها جازماً ما هي؟ إذا وكيفما ولو اذا وكيف ما ولو طبعا اذا شاع جزمها في ماذا في الشعر حمل على متى اما متى فتعمل مطلقا في الشعر وفي النفط اما اذا فلا تعمل الا في الشعر لماذا لان الشعر يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره ما لا يتسامح في النفط ولذلك قالوا البيت المعروف ايش هو من تذكر لنا البيت على اينا وشاع جزم وشاع جزم بإذا حملا على متى وذا في النصر لن يستعمل وشاع جزم بإذا حملا على متى وذا في النصر لن يستعمل واضح البيت قالوا شاع جزم شاع جزم بماذا بإذا حملا على ماذا حملا على متى هل يستعمل هذا في النظر لا يستعمل في النظر ولذلك قال وشاع جزم بايذاء حملا على متى وذا في النظر لن يستعملا كتبتم البيت احفظوا هذا البيت ها كتبتم البيت احفظوه قل البيت وشاع جزم بايذاء حملا على متى وذا في النفر لن, لن يستعمل سؤال ما هو الكلام الفصل في الجسم بإذا عند المحك نعم ما هو الكلام الفصل يلا ما هو الكلام الفصل في الجزم بإذا عند المحك سمصمد ما هو الكلام الفصل في الجزم بإذاع من النحات قل الجواب النحات اختلف في عمل إذاع على طوائف ثلاثة حصلوا هذه الطوائف الجواب النحات اختلف في عمل إذاع على طوائف ثلاثة ها السؤال سؤال فيمكن سؤال شنو السؤال شنو هو السؤال ما هو الكلام الفصل في الجزم باذن النحو قلنا الجواب النحات اختلفوا في عمل اذا على طوائف ثلاثه الطائفه الاولى ماذا قالت قالت اذا لا تعمل في النص ولكنها قد تعمل في الشعر هذه طائفة الأولى وهذا القول هو الراجع هذا القول هو الراجع ما هو لا تعمل في النصري ولكن ولكنها قد تعمل في الشعر لماذا لأن عملها في الشعر سمع في كلام العرب. لأن عملها في الشعر سمع في كلام عام وهذا افهم هذا جيدا هذا ليس من باب ما سمع يقال وما لا فلا ولكن هو من باب ما سمع يقاس عليه في الشعر فقط دائما عندنا قاعدة يذكروا عن النحو، نحو بين القياس والسماء افهم هذه القاعدة النحو. نحو يدور بين قائبة القياس وبين قائبة السماع سمع في كلام العرب. هل نقيس على ما سمع؟ لا ولذلك ماذا يقول ما سمع يقال وما لا فلا وأما القياس وليقاس من يقال يذكر لك مثال ثم يقول لك قس ما لم أذكره لك وضع هذا لكن هذا من باب ماذا هذه قال العلماء من باب أنها سمعة لا تعمل إلا في الشعر فيقتصر على الشعر فقط فيقتصر على الشعر يعني لا تعملوا إلا في الشعر في النوم واضح؟ ها؟ في إشكال في هذا؟ في إشكال؟ يا إسماعيل في إشكال؟ فأنت بعد الشيخ وأنا أكيد إن شاء الله. لله إن شاء الله أأخذيني بعدا ذلك فوأي لله طيب الطائفة الثانية الطائفة أقولها عرفناه ماذا قالت هذه الطائفة قالت إذا لا تعملوا إلا إذا كان الشعر منظما فتجزم تجزم في ماذا في النظم ولا تجزم في النظر لأن الكلام إلا من إما من ثورا إما أن يكون من ثورا وإما يكون منظومة فهي تعمل في المنظوم ولا تعمل في المنظوم الطائفة الثانية قالت إذا لا تعمل مطلقا كيف مطلقا نظما ونصر وهذا قول ضعيف هذا قول ضعيف الطائفة الثالثة قالت إذا تعمل مطلقا وهذا قول أضعف من الثاني والقول الراجح هو القول الأول التي قالت شنه هذه الطائفة ماذا قالت؟ قالت إذا تعمل في الشعر فقط ها يلا أعيدوا العقوان الثلاثة ها اسمعين القول الأول قالوا بأن إذا لا تعمل إلا في الشعر وهذا قول راجع يعني تجزم ولكن خاص الشعر القول الثاني ماذا قال لا تعمل مطلقا لا في شعر ولا في نثر القول الثالث تعمل, مطلق. تعمل مطلقا في الشعر والنثر ما هو القول الراجل القول هو في الشعر في الشعر اخي يقول لم نسمع شيخنا قال الطائفه الثانيه ما هو القول الطائفه الثانيه لا تعمل مطلقا لا تعمل مطلقا يعني لا تعمل لا في النظم ولا في النثر لا في الشعري ولا في النصر هذا القول الطائفه الثانيه والطائفه الثالثه ماذا قالت تعملوا مطلقا تعملوا مطلقا إلى الان لعل الامر مسموع ان شاء الله عندكم في غر اعيد عندنا اذا القول الفصل فيها فيها كم طائفه او كم اقوال ثلاث يا اسمعي وكسر الأول ما هو تعمل في الشعر فقط وهذا قول ايش راجع القسم الثاني لا تعمل مطلقا القسم الثالث تعمل مطلقا ماذا تعمل مطلقا تعمل في الشعر وفي النص وهذا اضعف من الثاني واضح اسمعي في اشكال لا طيب طيب هذا فيما يتعلق بعمل اذا كم عدد قلنا اختلف النحاة العمليه ثلاثه اذا وكيفما كيفما طبعا المصنف جعلها جازمه ابن مالك لم يجعلها جازمه ها هذا الامر ديالو واضح لا اشكال فيها انما كان اشكال في اذا إنما كان إشكال في إذا. بقي لنا الاشكال في ماذا في الاداه الثالثه شنو هي لاو لو ها؟ المثال طيب فيما يتعلق بعمل إذا هذا هو لكن ما هو عمل له هذا هو السؤال ما هو عمل له وهل النوحات قسموا الكلام فيها وفصلوه أو قل السؤال هذا فيما يتعلق بإذا فما هو العمل أو القول في عمل لو فما هو القول في عمل لو الجواب نقول لو يرى بعض النحات أنها قد تجزم فعلا مضارعا حملا على إن يرى بعض النحات أن لو قد تجزم فعلا مضارعا حملا على ماذا على أم مستدلا بقول الشاعر نامت فؤادك لو يحزنك ما صنعت نامت اكتبوا البيت نامت فؤادك لو يحزنك هذا هو الشيء لو يحزنك ما صنعت إحدى نسائي بني ذهل بن شيبانا كتبتم بيت قل. قل بيت نامت فؤادك لو يحزن كما صنعت لو يحزن ايش إش نج. لو يحزن كما صنعت إحدى نسائي بني ذهل بن شيبانا بني ذهل ابن شيبان واضح هذا قالوا إنها ماذا قالوا اعيد البيت اعيد البيت نامت فؤادك, نامت فؤادك لو يحزنك ما صنعت إحدى, إحدى نساء بني ذهل ابن شيبان. شيبان فقالوا لو عملت هنا حملا على ماذا على ان كأنه قال نامت فؤادك ان يحزنك ان يحزنك فهي حملت على مل <تصفيق> ولكن ابن هشام رد هذا في شرح بانت سعاد بانت مشي بانت, بانت يعني فارقت ماذا قال من يذكر لنا من يذكر منكم لنا ماذا قال ابن عيشه قال انه لا دليل في البيت هذا البيت قال لا دليل فيه لماذا والفعل مضارع ساكي سكي لماذا لو يحزنك قال لا انه لا دليل في البيت لماذا قال الاحتمال انه سكنه تخفيفا أنه سكنه تخفيفا لماذا؟ تخفيفا كراهية توالي الحركات كراهية توالي الحركات وهذا يفعل هذا العرب أجل تخفيف حتى لا يكون في الكلام تعقيد لا يكون في الكلام تعقيده فلذلك قال لو يحزنك على قراءه ابي عمرو ما يقراه ابي عمرو وينصركم يشعركم ويامركم كلها بسكنش بسكن الراء بسكن الراء وعليه فيكون يحزنك اذا قلنا على احتمال التسكين للتخفيف فيكون يحزنك لماذا سكنت للتخفيف او لضروره الشعر لضروره الشعر ها او لضروره الشعر حتى قال بعضهم بيت كنا نسمعه من شيخنا الشيخ عيال رحمه الله تعالى لو تحفظونه ها احفظوه وبعضهم ادخل لو في الجازم وبعضهم ادخل لو في الجازم يا يا اسماعيل كاتب طالب علمين بغي يكون السريع الكتاب وبعضهم أدخل لو في الجازم وضعفه يعرف عند العالم وبعضهم أدخل لو في الجازم وضعفه يعرف عند العالم زيدوا البيت الثالث لعل أمتكم تنتقي لأن الحفل يكتسل كما أن الفهم أيضا يكتسل وضعفهم أدخل لو في الجازم وضعفه يعرف عند العالم وقوله في الشعر لو يحزنك قد وقوله في الشعر لو يحزنك قد يسكن ضرورة ومثله ورد يسكن ضرورة ومثله ورد ها اعيد البيتين لانني ارى ان الاخ كتب على في الغرصه بيت واحد لعله ما وصله صدى البيت الثاني وبعضهم ادخل لو في الجازم وضعفه يعرف عند العالم وقوله في الشعر لو يحزنك قد يسكن يسكن ضروره ومثله ورد يسكن ضروره ومثله ورد واضح طيب ابن مالك قال بيت المهمه ها ما هو ليس في الالفيه لان ابن مالك عنده الالفيه وعنده الكافيه ها قال اكتبوا هذا البيت من الكافيه وجوز الجزم بها في الشعر وجوز الجزم بها في الشعر أو وجوز او جوز الجزم بها في الشعر كته صدر قل وجوز الجزم بها في الشعر ذو ذو حجه ضعفها من يدري هذا ذو فاء الجواز الاسم الخمسه هو نبع من الطمع دو مضاف حجه مضافه من هذا من دو تضاف لاسم جنس غير صفر تضاف ذو اسم جنس غير صفر تضاف ذو اليه نلت المعرفه كما سبق لكم واضح قل بيت وجوز الجزم بها في الشعر ذو حجه ضعفه من لم يدريه ما يدري ها؟ إيش اسمك؟ محمد يا محمد الله يدي الكاميروني <تصفيق> الكاميروني عارفهم يعني فهمت؟ فهمت؟ جيد وجوز الجزمة بها في الشعر ذو حجة ضعفها من يدري ها؟ إذا ما هو الإشكال عندكم الآن؟ هل في إشكال؟ أنا أقول سؤال نعم ها. أقول سؤال يعني ممكن سجلوا هذا السؤال إذا وقعت لو بعد ود بعد ود إذا وقعت لو بعد ود ماذا يقول إعرابها ها تجدون في القرآن كثيرا ودى الذين كفر لو تغفوا ها ودوا لو تدرين يعني عندما نجد هذا يا إبراهيم اسمعي إذا وقعت لو بعد ود لو بعد ود ماذا يكون إعرابها ماذا يكون إعراب لو أو بعبارة أخرى اذا وقعت لو بعد ود ماذا يكون اعرابها وكم لو من معنى وكم للو من معنى اذكروا معناها اذكروا حكمها ها قول طبعا تكون حرف مصدر تكون حرف مصدر في الاعراب نقول حرف حرفش حفظ مصدر نعم طيب هناك معانيها مجموعه في بعض الأميات ها فيكم ما يحفظ تستطيعون أن تحفظوا البيتين اذكرها إذا كان ها أذكر لكم البيتين للحفظ في ما في الصدور ما في السطور وبعد ود فهو حرف مصدر وبعد ود فهو حرف مصدر مرادف ل ولكن قد عري مرادف ل ولكن قد عري ها قل بيت ولكن, ولكن قد علم <تصفيق> لعل بت... قل وبعد ود فهو حرف مصدر وبعد ود تو حرف مصدر وبعد ود فهو حرف, حرف, ود فهو حرف, فهو حرف مصدر, مصدر مرادف ل ولكن قد عالي عارِ لماذا؟ من, من نصب أو جزم وللتمني من نصب أو جزم وللتمني مم؟ من الذي يوقع؟ والله آم آه؟ رجع آه نقط ضعيف ماده ليش? ها? <تصليق> وبعد ودف وحرف مصدر مرادف ولكن قد عربي من نصب او وللتمني والعرض والتحضيري يا الذهني والعرض والتحضيري يا الذهني. نزل ثقيل doesn't seem فقد stand up, so she is عيد عيد payment about work يرجع الاتصال p horses many times. Shoem... dwar Henkil Ulam after moving وبعد to هو حرف مصدر مرادف مرادف مرادف ولكن ولكن قد على نصب أو جسم وتبل والعرض والتحضير يا لدين يلا نقولها جماعه ليس ما يرجع الاتصال الغرفة بعد دف وقف مصدر مرادف ل ولكن قد علي من نصب او جزم الوالد تبني و تحضير تسمعون الان ها ها. تسمعون طيب قلنا ما هو السؤال الذي طرحنا لان الاخوه كان حذف عندهم انقطاع قلنا اذا وقعت لو بعد وده اذا وقعت بعد وده ماذا يكون اعرابها و كم لو من معنى وكم لو من معنى وما حكمها وما معانيها؟ فقلنا المعاني مجموعة في ماذا؟ مجموعة في بيتين، الباء البيتين وبعد ود فهو حرف مصدر. ارفع ارفع ارفع وبعد ود فهو حرف مصدر مرادف ل ولكن قد عالي من نصب, من نصب أو جزم, بن... أو جزم, جزم, أو جزم من وللتمني والعرض والتحضير يا ذا الذهن يا صاحب العقل ها؟ لعل سمعتم الآن سمعتم الآن عيد الابيات عيد الابيات حتى, يسمع حتى يسمعها الإخوة وبعد ود فهو حرف مصدر مرادف لإن ولكن قد ولكن قد عاري من نصف أو من وللتمني والعرض والتحضيض يا ذهني يا ذهني وصلت الابيات ان شاء الله سمعتم ها هل نعيد للاسف نعم طيب ذكرنا كم ذكر لنا هذا, هذا, هذا البيت من اوجه لو او كم ذكر لنا هذا البيت من اوجه لحرف لو كم ذكر لنا هذا البيت ها كم ذكر الناظم في هذا البيت من من اوجه لحرف لو أربعة وهي في الحق ذكر خمسه اوجه النظامي مصر. ها؟ مصر. حرف مصر والتمني, والتمني. والتحديد. والعرض والتحذير <تصفيق> لا لا ذك... ذكر أربعة هل هناك من ذكر أكثر من هذه المعاني من هذه الأوجه الجواب نعم هناك من ذكر أكثر ولكن دعوا هذه الأوجه إلى المرحله الثانية لان الكلام عليها طويل طيب ولكن لا باس ان نذكر هذه الأوجه مصحوبه بامثلتها كل واحد يعطينا وجها مصحوبا بمثاله حتى اسماعيل حتى الكاميرا ها حتى انت تذكر لنا مثالا ها اذكر مثلا الوجه الاول أن تكون لو للتمني ما مثاله؟ لا. لا. لو أن لنا كرّة فنكون من المؤمنين. يتمنون الرجوع إلى الدنيا، ولكنهم لو رجعوا لو لصاروا على نفس المنهج الذي كانوا عليه. لو أن لنا كرة ماذا يفعلون هنا؟ يتمنون الرجوع إلى الدنيا وهل يرجعون؟ مستحيل. لو أن لنا ففي الاعراب ماذا تقول في الأول؟ حرف, حرف 8 هذا الوجه الأول من يذكر الوجه الثاني من الأوجه التي ذكرنا التقليد من يذكر لنا؟ آه التقليد ما ذكرناه لكن لا نذكرها تاتي ايضا للتقليل تاتي ايضا للتقليل ما يسمعون طيب من يذكر لنا مثالا للو التي بمعنى التقليم أنت مصر من منا للتقليم لا لو لو تصدق ولو بغرف المحرق ولو للتقليم ها تصدقوا ولو بشق طامر هل لو إيش؟ للتقليل تعلموا ولو آية بلغوا عني ولو ايه آية خبر كان محلوفة لا ركز على المعاني والدولة تدينوا شيء اخر ليس للتقليل واضح؟ اذا هذا الوجه ما نسميه؟ لو حرف تقليل لو حرف تقليل تعلم ولو فائدة استيقظ من النوم وتعلم ولو فائدة واحدة <تصفيق> <أه>؟ <تصفيق> واضح واضح يا كاميروني على كل من يذكر لنا الوجه كم ذكرنا من اوجه الآن؟ ثلاثه لا ذكرنا وجهين الآن وجه الثالث من يذكر لنا الوجه الثالث العرب آه. آه جيد لو تنزل عندنا جيد من يذكر لنا الوجه الرابع المصدر وغالب ما تكون هي المصدرية تكون طبعا تكون ها؟ المصدرية بمعنى أو بمنزلة أن إلا انها تنصب لما تنصب لا تنصب لا تنصب وأين تقع كثيرا تقع بعد ود كثيرا لو المصدرية تقع بعد ود كثيرا الآن استفاد كل الآية التي ذكرت. يود أحدهم لو يعمر، ود لو تدهن، ها؟ ود الآن نذكر الآية التي ذكرت لنا. ود لو تدهن، يود أحدهم يتمنى أحدهم لو يعمر، فيكون التقدير. ماذا يكون التقدير؟ ماذا يكون التقدير؟ يود الادهام ويود التعمير يود الادهام ويود ايش التعمير من يذكر لنا؟ كم, كم وجه هذا الوجه طيب الوجه الخامس التعليق في المستقبل التحضير والله. التحضير والتعليق في المستقبل على كل هذا الكلام هذا الاوجه للو كثيرة ولعل إذا دخلنا إليها سيطول الكلام ومحلها إن شاء الله في المرحلة الثانية ولسيما في المرحلة الثانية نحاول أن نطعم المتن بكلام ابن مالك سواء كان في الألثية أو في الكافية فهو يقول لو حرف شرط في مضي ويقل إلاؤه مستقبل, مستقبل لكن لكن قم لكن قم فهنا اذا كانت للتقليل ها ماذا قلنا للتقليل في ماذا في المستقبل في المستقبل وهذه لو عند السيبويه حرف ماذا حرف عند السيبويه السيبويه يقول هذه لو حرف لما كان سيقع لوقوع غيره هذا اعراب عند سلوك حرف لما كان سيقع لوقوع غيره ها حرف لما كان سيقع ماذا لوقوع غيره هذا عند من عند سنوية وإما عند الممارك حرف يدل على انتفاء تالي ويلزم لثبوته لثبوت تالي لثبوت تالي هذا سياتي إن شاء الله عند المرحلة الثانية ونذكر كلام ابن هشام الأنصاري يقول بأنه لو حرف يقتضي في الماضي امتناع ما يليه واستلزامه لتالي واستغزامه لتالي طيب هل يوجد بيت مفرد جمع هذه المعاني ها او بعض هذه المعاني لا نقول كل المعاني هل يوجد بيت مفرد جمع بعض هذه المعاني قل الجواب نعم تاممنا وتقليل وعرض ومصدر تمني وتقليل وعرض ومصدر وتعليق ماض ثم مستقبل بدا ثم مستقبل بدا اعيد البيت اعيد البيت تمني وتقليل تمني وتقليل وعرض ومصدر وتعليق ماض ثم مستقبل بدأ احفظوا آل هذا البيت إن شاء الله في المرحلة الثانية نشرح هذا آل البيت ونزيده وضوحا سؤال هل هناك من العلماء من توسع في الكلام على لو نعم أنا لا أقصد كل من يعتني بالحرف كهمة هم العوامع لا قصدي هل يوجد من خص لو ها هل يوجد من خص لو بتأليف مستقل يوجد ولا ما يوجد الجواب نعم الجواب نعم من الذي خص لو بتأليف مستقل حسب علمي ان هناك مؤلفات في لو والذي اعرف ان تقييد الدين السوكي له فيها تاليف خاص تقييد الدين السوكي له فيها تاليف خاص ماذا سماه كشف القناع في حكم لو او في حكم افاده لو للامتناع كشف القناع في حكم ايش إفادة لو للامتناع هذه لسالة لمن؟ لتقي الدين السبق عيدا للعروان للامتناع وأنا كنت بحثت هذه المسألة وجمعت فيها جزءا صغيرا وفيها قول أذكر بعض الأبيات لبعض العلماء وهي أبيات كثيرة لأنها إذا دخلناها لا نخرج منها يقول القائل مدلول لو ربط وجود الثاني مدلول لو احفظوا هذه الابيض وهي كثيره لكن احفظوها اذا شئتم مدلول لو ربط وجود الثاني باول في سابق الازمان قل بيت الاول مدلول لو ربط وجود الثاني باول في سابق الأزمان مع انتفاء ذلك المقدم ها دعوا الصوت نعم نعم قل مدلول لو ربط وجود الثاني بأول في سابق الأزمان مع انتفاء ذلك المقدم حقا بلا ريب ولا توهمي حقا بلا ريب ولا توهم قل بيتا مدلول, مدلول لو ربط وجود ربط الثاني نرفع سطح بابك باول في سابق الازمان مع انتفاء ذلك المقدم حقا بلا ريب ولا توهم اما الجواب ان يكون مناسبا اما الجواب ان يكون مناسبا اما الجواب ان يكون مناسبا وليس غير شرطه مصاحبا وليس غير شرطه مصاحباً رجع الصوت ها اذا رجع الصوت الورفا اعد البيتين مدلول لو ربط وجود الثاني بأول في سابق الأزمان مع انتفاء ذلك المقدم حقا بلا ريب ولا توهم أما الجواب إن يكون مناسبا وليس غير شرطه مصاحبة. ها سمعتم في المرفة الأبيات الثلاث قل قلوها حتى ننتقل إلى باقي الأبيات بصوت واحد مدلول لو مدلول لو تاني تاني ها لا يمشي مدلول لو ربط وجود الثاني بأول في سابق الأزمان مع انتفاء ذلك المقدم حقاً بلا ريب ولا توهمي أما الجواب إن يكون مناسبا وليس غير شرطه مصاحبا فاحكم له بالنفي أيضاً واعلني فاحكم له بالنفي أيضاً واعلني فاحكم له بالنفي أيضاً واعلني بان كلا داخل في العدم بان كلا داخل في العدم قلبك فاحكم له بالنفي ايضا واعلم بان, أيض بأن كلا داخل في العدم أو لم يكن مناسبا فواجب او لم يكن مناسبا فواجب أو لم يكن مناسبا فواجب يل كتبتم صدر أو لم يكن مناسبا فواجب من باب أولى ذاك حكم لازم من باب أولى ذاك حكم لازم عيدوا الأبيات العار لعليكم كتبتم أبيات خمسة ها كم بيت كتبتم خمسة, خمسة. خمسة. اقراوها ها لو لو وجود خربت وجودي محمد ما في سابق الازمان اعتذار ذلك المقدمي لا بلا ريب ولا توهمي اما الجواب ان يكن مناسبا وليس غير شرطه مصاحبا وليس غير شرطه مصاحبة وليس غير شرطه مصاحبة له بالنفي ايضا لأن كل الداخل في العدمي يكون مناسبا فواجب من باب أولادات حكم لازم لازم أعيد, أعيد الأبيئة لعناء الإخوة رجع صلت الغرفه مدلول لو ربط وجود الثاني باول في سابق الأزمان مع انتفاء ذلك المقدم حقا بلا ريب ولا توهم أما الجواب ان يكون مناسبا وليس غير شرطه مصاحبا فاحكم له بالنفي أيضا واعلم بأن كل داخل في العدم أو لم يكن مناسبا فواجب من باب أولى ذاك حكم لازب وفي مناسب له اذ يفقد وفي مناسب له اذ يفقد وفي مناسب له اذ يفقدوا كتبت الصدر في مناسب له اذ يفقد مناسب سواه قد لا يوجد هكذا مناسب سواه مناسب سواه نعم نعم هكذا وفي مناسب له اذ يفقدوا مناسب, مناسب سواه قد لا يوجد نعم هكذا اهل البيت وفي مناسب, وفي مناسب له اذ, يفقد. إذ يفقدو مناسب, مناسب سواه, سواه. لا قد لا يوجد هذا جواب لو بتقسيم حصل هذا جواب لو بتقسيم حصل هذا جواب لو بتقسيم حصل كتبتم ممتنع وواجب ومحتمل ممتنع وواجب ومحتمل أعيد البيت هذا جواب لو بتقسيم حصن ممتنع وواجب ومحتمل ومعظم المقصود فيما يجب ومعظم المقصود ومعظم المقصود فيما يجب ومعظم المقصود فيما يجب إثباته في كل حال يطلب إثباته في كل حال يطلب عايز بيت ومعظم المقصود فيما يجب إثباته في كل حال يطلب مثاله نعم الذي لو لم يخف مثاله نعم الذي لو لم يخف لما عصى إلهه ولا اقترف هذا مثال يذكره و... هو للنبي ولكنه لا يصح لو لم يخف عمرو بولما عصى لكن هذا لا يصح لكن بيت تاسع مثاله نعم الذي لو لم يخف ما عصى اله هو هو عصى هو لما لما هو هو ما لما لما عصى هو هو مثاله نعم الذي لو لم يخف لما عصى إلهه ولا اقترف زر كم البيت الان تاثر صحيح العاشر ومعظم, المقتو... ومعظم المقصود في الممتنع ومعظم المقصود في الممتنع بيان شرطه الذي ادعي بيان شرطه الذي ادعي هذه يعني أذكرها لكم وتحفظونها إن شاء الله عندما يأتي دورها نشرحها لكم بتفصيل وهذه أبيات عليها بنى السركي رسالته كشف القناع وعليها بنيت أنا أيضا بحث المختصر قل بيت العاشر هل ومعظم المقصود في الممتنع بيان شرطه الذي بدعي, اللذي بدعي. كَلَوْ يَكُونُ فِيهِ مَا شَرِيكُ كَلَوْ فيهما فِيهِ مَا شَرِيكُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتْ وَهَلْ حَصَلَ الفَسادُ لَإِنَّ الدَّلِيلَ عَلَى وحدانية الله عز وجل. كل بيت كَلَوْ يَكُونُ فِيهِ مَا شَرِيكُ لَفَسَدَ اثنين سماوات وأرض لفسد في الواحد الملك لفسد في الواحد <تصفيق> ما ذاك حقا او ان ذاك النفي حقا اثر نعم بيان شرطه الذي الدعي الاخوه كتب بيان شرطه يعني اتم العجوز الذي الدعي الذي الدعي واضح <تصفيق> كلو يكون فيه ما شريك لفسد فالواحد الملك او ان ذاك النفس حقا اثر في عدم الذي يلي بلا ميرا في عدم الذي يلي بلا ميرا اي البيت البيت الثاني عشر ها قل او ان ذاك النفس حقا اثر في عادم الذي يلي بلا نرا. واضح بقي بيت واحد وبه يكون مجموعة ثلاثة عشر، ها؟ كلو أتيتني ل كنت <تكرم> كلو <أتيتني لكنت> كرامتي <تكرم> لمن قالاني تعدم قاله من قاله؟ أبغضه، ها؟ وما قالك وما ابغضك النبي عليه الصلاة والسلام تأخر الوحي قليلا جاءه الكفار قريش قالوا ما نرى ربك إلا قلاك يعني أبغضك فانزل الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلاك يعني ما أبغضك فلذلك قلنا كلو أتيتني لكنت تكرم كرامتي لمن قلاني تعدم الذي قلانه وأبغضني لا أكرمه ها كم البيت هذا ونقف على القسم الثالث ممن يجزم فعلين واليوم تكلمنا على ماذا؟ على القسم الثاني ولكن اقرأوا الأبيات كاملة وهي ثلاثة بيتا قل لكن ارفعوا اصواتكم دعكم ممن هو مريض يعني بحى صوته أرجو يلا محمد يلا مصطفى استيقظ هذيفا مدلول لو مدلول لو ربط وجود الثاني, ربط وجود الثاني بأول, بأول في سابق الأزمان مع انتفاء ذلك المقدني حقا بلا ريب ولا توهمي اما الجواب إن يكن مناسبا وليس غير شرطه مصاحبا فاحكم له بالنفي أيضا واعلمي بأن كلا داخل في العدم. أو لم يكن مناسبا فواجب من باب أول ذاك حكم لازم وفي مناسب له اذ يفقد مناسب سواه قد لا يوجد هذا جواب لو بتقسيم حصل ممتنع وواجب ومحتمل ومعظم المقصود فيما يجب إثباته في كل حال يطلب مثاله نعم الذي لو لم يخف لما عصى إلهه ولا اقترف ومعظم المقصود في الممتنع بيان شرطه الذي الدعي كلو يكون فيهما شريك لفسدى فالواحد المليك أو أن ذاك النفي حقا اثر في عدم الذي يلي بلا مرى كلو أتيتني لكنت تكرم كرامتي لمن قالاني تعدم وقد تعد وفيما ذكرنا كفايه وان شاء الله تبارك وتعالى نتابع الكلام على القسم الثالث وهو ما يجزم فعلين ما يجزم فعلين نعم قل, قل لان هذا مثل ها. فالواحد الملك لفسدا فالواحد الملك ها. أو أن ذاك أو أن ذاك النفي حقا الثراء انظر اكتبنا عن الاخوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم